تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي جيم أنا في حالة وقوف فوق جانب الوقوف الاضطراري ومثل ما تعبر عنه تسميته فهو مخصص للوقوف في الحالات الاستعجالية مثل العطب أو التوعك الصحي يعتبر الوقوف في هذه الحالة مخالفة خطيرة يعاقب مرتكبها بخطية مالية